سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإدراك يبدو الدرقاء سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإدراك يبدو الدرقى. خطا ليكوم وتا حق يا استاذ هذا خطا ايكم صوت القفار اصحابنا صوت الجبال جدع الاحرار صوت القفار اصحابنا باب İslim Vujdat, dar al قَدَعُ الْأَحْرَارَ صُدُّ الْكُفَّارَ أَصْحَابَ النَّارِ صَوْتُ الْجَبَالِ قَدَعُ الْأَحْرَارَ يدعو صُدُّ الْكُفَّارَ يسمى الوجدان ثار البركان أين الشجعان عشق الميدان يسمى الوجدان ثار البركان أين الشجعان.